أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صُطْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَحْسَبُهُم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فأهلكنا أشد منهم بقشوة ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهم العزيز العليم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 وإنا إلى ربنا لم قلب وجعلوا له من عباده جزاء إن الإنسان لك أَمِ مبين أم اتَقَدَّم مَا يَخْلُقُ بَنَاتُهُ وَأَصْفَاقُهُ بِالْبَنِينِ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 ناس أمّته واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبلوتهم لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبلوتهم سقفهم من فضته ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكعون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين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 كان في ضلال مبين فاما نذهب بك فان منهم انتقمون أو نري انك الذي وعدناهم فان عليهم مقتدرون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 أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال فَقَالَ إني رسول رب العالمين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 فاستخف قَوْمَهُ فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين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 إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولون شاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون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 وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أوردتموها بما كنتم تعمدون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون